أي شيئا مكتوبا عليهم واجبا حتما موقوتا أي له أوقات يجب بدخولها ولم يشر هنا إلى تلك الأوقات ولكنه أشار لها في مواضع أخرى كقوله أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فأشار بقوله لدلوك الشمس وهو زوالها عن كبد السماء على التحقيق إلى صلاة الظهر والعصر وأشار بقوله إلى غسق الليل وهو ظلامه إلى صلاة المغرب والعشاء وأشار بقوله وقرآن الفجر إلى صلاة الصبح وعبر عنها بالقرآن بمعنى القراءة لأنها ركن فيها من التعبير عن الشيء باسم بعضه وهذا البيان أوضحته السنة إيضاحا كليا ومن الآيات التي أشير فيها إلى أوقات الصلاة كما قال جماعة من العلماء قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون قالوا المراد بالتسبيح في هذه الآية الصلاة وأشار بقوله حين تمسون إلى صلاة المغرب والعشاء وبقوله وحين تصبحون إلى صلاة الصبح وبقوله وعشيا إلى صلاة العصر وبقوله وحين تظهرون إلى صلاة الظهر وقوله تعالى واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وأقرب الأقوال في هذه الآية أنه أشار بطرفي النهار إلى صلاة الصبح أوله وصلاة الظهر والعصر اخره أي في النصف الأخير منه وأشار بزلف من الليل إلى صلاة المغرب والعشاء قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما نهى الله تعالى المسلمين في هذه الآية الكريمة عن الوهن وهو الضعف في طلب أعدائهم الكافرين وأخبرهم بأنهم إن كانوا يجدون الألم من القتل والجراح فالكفار كذلك والمسلم يرجو من الله الثواب والرحمة ما لا يرجوه الكافر فهو احق بالصبر على الآلام منه واوضح هذا المعنى في آيات متعدده كقوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين اي يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وقوله فلا تهنوا وتدعو الى السلم وانتم الاعلون والله معكم لينتصركم اعمالكم إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه ذكر في هذه الآية أن من فعل ذنبا فإنه إنما يضر به خصوص نفسه لا غيرها وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازره وزر أخرى وقوله ومن أساء فعليها إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم الايه ذكر في هذه الايه الكريمه انه علم نبيه صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يعلمه وبين في مواضع أخرى أنه علمه ذلك عن طريق هذا القرآن العظيم الذي أنزله عليه كقوله وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الآية وقوله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الآية ذكر في هذه الآية الكريمة أن كثيرا من مناجات الناس فيما بينهم لا خير فيه ونها في موضع آخر عن التناجي بما لا خير فيه وبين أنه من الشيطان ليحزن به المؤمنين وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقوله في هذه الآية الكريمة أو إصلاح بين الناس لم يبين هنا هل المراد بالناس المسلمون دون الكفار أو لا ولكنه أشار في مواضع أخر إلى أن المراد بالناس المرغبة في الإصلاح بينهم هنا المسلمون خاصة كقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فتخصيصه المؤمنين بالذكر يدل على أن غيرهم ليس كذلك كما هو ظاهر وكقوله تعالى فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وقال بعض العلماء إن الأمر بالمعروف المذكور في هذه الآية في قوله إلا من أمر بصدقة أو معروف يبينه قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقوله إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا والآية الأخيرة فيها أنها في الآخرة والأمر بالمعروف المذكور إنما هو في الدنيا والعلم عند الله تعالى قوله تعالى وإن يدعون إلا شيطانا مريدا المراد في هذه الآية بدعائهم الشيطان المريد عبادتهم له ونظيره قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان الآية وقوله عن خليله إبراهيم مقررا له يا أبت لا تعبد الشيطان وقوله عن الملائكة بل كانوا يعبدون الجن الآية وقوله وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ولم يبين في هذه الآيات ما وجه عبادتهم للشيطان ولكنه بين في آيات أخرى أن معنى عبادتهم للشيطان إطاعتهم له واتباعهم لتشريعه وإثاره على ما جاء به الرسل من عند الله تعالى كقوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية فإن عدي بن حاتم رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف اتخذوهم أربابا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم وذلك هو معنى اتخاذهم إياهم أربابا ويفهم من هذه الآيات بوضوح لا لبس فيه أن من اتبع تشريع الشيطان مؤذرا له على ما جاءت به الرسل فهو كافر بالله عابد للشيطان متخذ الشيطان ربا وإن سم اتباعه للشيطان بما شاء من الأسماء لأن الحقائق لا تتغير بإطلاق الألفاظ عليها كما هو معلوم نكتفي بهذا أيها المستمع الكريم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته